وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ مَا سَمِعْنَا كِتَابًا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 ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب دعية الله فليس بمُعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء إلا ك في ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهم.